الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عوضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمى سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم،, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا خالدين فيها لا يبغون عنها أحولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات